بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاتق إلى وقب ومن شر نفاتات في معقد ومن شر حاتد إلى حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس وَسْوَاسٌ قَنَّاتَ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّ